السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد وعليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأي يعلمنا ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجه لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير اي منا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا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 عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير جزء عام وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمه وأن يعيننا على إتمامه وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل انه سميع مجيب الدعاء تعلمون اننا في المحاضره السابقه قد انتهينا من الحديث عن تفسير سوره النبأ واليوم ان شاء الله تعالى نبدا بالحديث عن السوره التاليه لهذه السوره الكريمه وهي السوره الثانيه في جزء عم وهي سوره النازعات وكعادتنا إن شاء الله تعالى بداية نتعرف على السورة التي نريد أن نتحدث عنها من خلال تحديد بطاقة شخصية لهذه السورة الكريمة وإذا أردنا أن نتحدث عن بطاقة هذه السورة الشخصية فأول شيء يستوقفنا في بطاقتها إنما هو اسمها الإسم وقد سماه الله سبحانه وتعالى بسوره النازعات وقلت لكم لو انكم تذكرون ونعيد فنذكر فان الذكر تنفع المؤمنين قلت لكم ان اسماء الصور توقيفي يعني لاجتهاد لاحد فيه فالذي سمى هو الله رب العالمين ليس الامر مطلوكا لا للنبي ولا لصحابته ولا لأحد من أهل العلم ولا لكائن من كان فالله سبحانه وتعالى كان ينزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع لها اسم وحينما يأتيه جبريل عليه السلام بآية من آيات هذه السورة يقول له اجعل ايه كذا في سوره كذا ويسميها له إذن هذه التسمية ثابتة عن الله رب العالمين وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يحدد اسم السورة إما بشيء قد تفردت به كحدث أو لفظ أو ما إلى هذا كما رأينا في وكما سنرى في هذه السورة الكريمة سماها الله سبحانه وتعالى بالنازعات حيث تفردت بهذا اللغ وبدأت به وسوف نعرف ما هو المعني بالنازعات هذا فيما يتعلق باسمها أما فيما يتعلق بسنها وقلت لكم المعني بالسن عدد ايات هذه الايه السوره كم ايه فسنها هو 64 اذا عدد ايات هذه السوره كم ايه 46 ايه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها وان نحمل علمها وان نلقى الله بذلك اما عن المولد فقلت لكم القران إما مكي وإما مدني وقلت لكم هذه ليست بالشيء العابر فقد تحدثنا من ذي قبل عن فائدة معرفة القرآن المكي ومعرفة القرآن المدني بعد أن حددنا ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني وقلت لكم إن الراجح في تحديد القرآن المكي والمدني هو عنصر الزمان وليس المكان فمن الخطا أن يقال إن القرآن المكي ما نزل بمكة وأن يقال إن القرآن المدني ما نزل بالمدينة هذا خطأ وإنما الصواب أن يقال القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة حتى ولو كان خارج مكة والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان بمكة إذن الفيصل هو حادثDes? الهجره كل ما نزل قبل الهجره حتى لو خارج مكه باسم القران مكي لان هذه تعرف بالمرحله المكيه وكل ما نزل بعد الهجره حتى ولو نزل في مكه يعني النبي بعد ان هاجر الى المدينه ذهب وفتح مكه ونزل عليه قران في مكه كقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم هذه نزلت بمكه ولكنها نزلت بعد الهجرة. هذه المرحلة التي بعد الهجرة تسمى بالمرحلة المدنية فكل قرآن نزل فيها يسمى مدني حتى ولو نزل بمكه يبقى القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة لها المرحلة المكية والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة وهي المرحلة المدنية المدنية حينما نتكلم عن عنوان هذه السورة لقلت لكم ما, ما, هو المعني بالعنوان ما هو المعني بالعنوان كما قلت لكم أنتم جميعا القل سكان الزاوية كل سور القرآن الكريم تسكن المصحف الشريف ولكن كيف تصل إليها مصحف عندي 114 سورة 114 سورة طيب هي تحت رقم كام عشان لما افتح المصحف يسهل علي الأصل إليها مباشرة فتقع تحت رقم احنا قلنا صورة النبأ ها تحت رقم كام نسيت ثمانية وسبعون مش كده ثمانية سبعون يبقى صورة النزعات تبقى كام ها تسعة وسبعون هذا موقعها في المصحف أما عن علاقة هذه الصورة بالصورة التي قبلها قلت وأذكر إن القرآن الكريم كما قلت لكم مبني على الوصل الوصل يعني يعني لو قرأت القرآن الكريم دون أن تفصل بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فقرأت الحمد لله رب العالمين ووصلت إلى الجنة والناس سترى أن القرآن الكريم لا ينفصل يعني مش كل صورة وحدة وحدها تقفل خلاص خلصت تتيجي وحدة بعدها لا ده كله ها يتم ببعضه بعضه. كل صورة تلتحم مع التي قبلها موصولة بالتي قبلها كما بينا وضربنا مثلا من ذي قبل زي ما قلتلك لما تأفل صورة الفاتحة أول سورة القرآن الكريم بطلب وهو اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين العمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تيجي صورة البقرة تاخد ميل تبدأ بما انتهت به الفاتحه انتهت الفاتحة بطلب الهدى جاءك في أول البقرة لاستجابة إلى الهدى والدلال على طريق الهدى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هكذا القرآن كله هكذا القرآن كله أمره مبني على الوصل أمره مبني على الوصل تنتهي الصورة الصورة التي بعدها تستلم منها تعبير واضح تستلم ملها هكذا القران الكريم ومن هنا كان لابد للعلم ان يسالوا بعد انتهاء كل سوره وبدايه الصورة التي بعدها قلت ايه العلاقه ما بين هذه الصورة والصوره التي قبلها هناك علاقه من ناحيه الختام والبدايه هناك علاقه من ناحيه الموضوع من ناحيه الموضوع طيب موضوع سوره النبأ الذي تحدثنا عنه وفيه كان إيه كان هو الرد على اهل الكفر منكر البعث صح مش ده كان موضوع الصوره اللي تكلمنا عنها ان سوره النبى بتتكلم عن يوم القيامه واحداث يوم القيامه والدلائل والبراهين على وقوع القيامه ردا على اهل الكفر الذين انكروا البعث والحساب اهل الكفر عندهم القضيه خلاص بتنتهي بالموت بتنتهي بالموت خلاص مات انتهت الاسلام جاء وقال لا ولذلك بالعربد كيف ما شاء خلاص والقوي يستطيل على الضعيف وهو هو وهي لو قاعده كده والله انا لو عارف ان المساله تنتهي بالموت اعيش حياتي بقى خلاص لكن ده بترفع عن الدنايا وبترفع عن الشهوات وعندي محرمات وبمتنع عن ملذات مش كده ولا ايه وما اقدرش استقوى على الضعيف وكذا وكذا ليه خوفا من الحساب ولذلك قضيه هي التي تضبط اخلاق الناس هي التي تضبط اخلاق الناس فالال الكفر فسدت اخلاقهم واستطال فيهم القوي على الضعيف لانكارهم الايه البعث مفيش عندهم بعث ولا شوع خلاص مفيش فجاءت سوره النبأ ها ترد على فريتهم وترد على كذبهم وتسوق من الادله ما تبرهن به على ها ذلك ما تبرهن به على ذلك ومن هنا جاءت صورة النازعات متممة لهذا الغرض متممة لهذا, لهذا الغرض فبدأت بما يدلل على الماو ثم عقبت بما يدلل على البعث النازعات نشوف إيه هم علاقتهم بالمود ثم البعث يوم ترجف الراجفه تتبعها الراجفة وجاءت مستفتحه بواو القسم وكأن الله يقسم لأهل الكفر بالنازعات واو واو وا ان القيامة واقعة لا محاله يوم ترجف الراضفه تتبعها الايه الراضفه فجاءت مستفتحه بواو القسم والنازعات وأقسم الله سبحانه وتعالى باشياء تدلل على البعث ثم عقب بوقوع البعث فكانها تؤكد المضمون الذي جاءت لأجله سوره النبأ تنكرون البعث والله البعث واقع وحقيقة والله أقسم بما شاء هو يقسم بما شاء وليس هذا يعني مسموحا لنا نحن إذا ما أقسمنا فإننا لا نقسم إلا بالله رب العالمين هذا من ناحية الموضوع من ناحية النهاية والبداية شنشوبة. تعالى انظر كيف ختمت سورة النبأ ختمت بيه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذن سوره النبأ ختمت بما يشير إلى ما سوف يلاقيه الكافر حينما يبعث لما يبعث يوم القيامة حيدرك وقتها أن البعث حق وانه عاش على باطل ومات على باطل النتيجه انه سوف يتمنى الا لو لم يكن شيئا مش كده او ان يكون حيوانا حتى يجعله الله ترابا كسائر الحيوانات ولا يدخله النار مش كده اذا هو عاين الهوى فندم وتحصر الله وعاين الحق ان في قيامه وبعث الله سبحانه وتعالى بدأ صورة النازعات بما يشير إلى أن الكافر سيدرك خطأه ويقف على ذنبه لا من مبعثه وإنما من موته حينما يأتيه ملك الموت ولذلك ستكون له حصرتان ختمت صورة النبأ بحصرته يوم أن يبعث وبدأت سورة النازعات بحصرته يوم أن يقبض يوم أن يقبض اليوم يموت ويأتي إليه ملائكه الموت انظر إلى ما سوف يلاقيه وانظر إلى حصرته ولذلك السورتان أثبتت أن للكافر حصرتين حصرة عند البعث وهذه السورة تقول لك وهناك حصره ستسبق هذه الحصره وهي حصره عند الموت تخبر سوره النبى ان الكافر سيلاقي هولا عند مبعثه وهذه الصوره تبدا بان تخبر بان الكافر سيلاقي هولا عند موته وقبض روحه هذه العلاقه التي تكون بين الصورتين فكلتا الصورتين تتمم احداهما الاخرى وتؤكد سوره النازعات ما جاءت به سوره النبأ وتبين لك ما لم تذكره لك سوره النبأ تعال لنمسك باول ايات هذه السوره الكريمه اولها بتقول لك ايه والنازعات غرق فن كلمة النازعات و وغرق كلمة النازعات ذكر فيها أهل العلم سبعة أقوال طبعا أنا لكي أخبرك بهذه الأقوال يعني سأزحم لك عقلك وهي أقوال لا ترقى إلى القوة ولا تتناسب مع السياق والمقام. يعني اللي يقول لك النازعات اللي هم الرجال المقاتلين لما بيمسك السهم وينزعه يعني يشهدوا خلاص عشان ليه يطلقه وأقسم الله بهم لجلالهم وما إلى هذا كل هذا يتلافى مع السياق الذي قلناه وتلافى مع الرب الذي ذكرناه ومن هنا كان أصح هذه الأقوال السبعة وإحنا اتفقنا إن وا ان الواو دي واو ليه القسم ولذلك جاءت كلمة النازعات من الناحيه ناحيه النحو الاعرابيه جت ايه اقرا الايه جت ايه مكسوره آي؟ ولا مفتوحه ولا مضمومة? ها مكسوره والنازعات غرق مش كده جت مكسوره الكسر ده هنا علامه ايه الرفع ولا الجر ولا النصب الرفع ولا الجر ولا النصب خليها محاضره لغه هنا علمت الناصب ومعروف ان الكاسرة علامت الجر بس الا مع جمع المؤنث فمع جمع المؤنث جمع المؤنث ينصب ويجر بالكاسرة فدي جت بالكاسرة فدا ده جمع مؤنث فلما ربي قال والنازعات طيب الكاسرة اللي جت دي مع الجمع اللي دامي ده دي كاسرة جر ولا ناصب جر ولا ناصب قالوا جر جر ليه لان المعنى أقسم بالنازعات يبقى في حرف بقى هنا ها مش موجود يشير اليه او يشير يشير اليه واو القسم كما يقول علماء اللغه يبقى أقسم بالنازعات يبقى ربنا بيقسم بالنازعات النازعات كما قلت فيها سبعه اقوال يعني ننحي سته منها ويبقى لنا قول وهو الذي ذهب اليه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فيما صح عنه وذاب إليه ابن مسعود فيما صح عنه وذاب إليه علي بن أبي طالب فيما صح عنه فعندك ثلاث من أعلام الصحابة ومن علماء الصحابة أجمعوا على التفسير الذي أقوله لك قالوا إن النازعات هي الملائكة التي تاتي لقبض الارواح طيب وخصه هنا بقى قالوا التي تاتي لقبض روح الكافر التي تاتي لقبض روح الايه كافر الله وهو في ملائكه تاتي لقبض روح الكافر وملائكة تقضي تاتي لقبض روح المؤمن قالوا قالوا ملك الموت واحد خلاص ده معروف ملك الموت واحد ولكن عند قبض الروح تنزل معه ملائكه اخرى حتى اذا جاءته رسلنا يتوفونه ولذلك ترى الملائكه باسطه ايه ايديهم اخرجه يبقى ملايك الله واشرح لك واقول لك حديث بقى فصل القضيه بتمامه فالملائكة التي تأتي لقبض روح الكافر سميت بالنازعات سميت بالنازعات يبقى قالوا إني النازعات التي أقسم الله بها وكما قلت لله أن يقسم بما, بما شاء على ما شاء هم الملائك الذين يأتون مع ملك الموت لقبض روح الكافر ده الله لنا ولكم السلام طب ربنا سماهم بالنازعات ليه؟ النازعات هذه نسبة إلى رام السهام رام السهام يسمى نازع طب يسمى نازع ليه؟ لأن النزع هو الجذب بشدة ورام السهام يسمى نازعا علشان بيجذب السهم بايه؟ بشدة رح حطه في القوس ويحطوا على الوتر وبعدين يعمل ايه يشد اهو الشد ده اسمه ايه لازم ده بيحتاج لايه لقوه حبيبي لقوه لان الوتر يكون شديدا ولذلك مش اي واحد يبقى رام لل للسهم ده لابد ان يكون له ساعد قوي ليه عشان يشد ويعملوا الوتر شديد ليه عشان لما السهل ينطلق السهم ينطلق بايه ها بقوه بقوه فجذب جذب السهم يحتاج الى نزع نزع يعني ايه يعني شد بقوه طب الملائكه التي تاتي لتقبض روح الكافر لربنا بقى سماها بالنازعات وهنشوف بقى الحديث الطويل اللي النبي فصل فيه ذلك ان العبد الفاجر وفي لفظ الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره شوف النزاع دو البابويه نزل اليه ملائكه من السماء سود الوجوه اخريته اخريته يبقى يرى شوفهم حتى يجلسوا منه مد البصر شايفهم شايف يراهم إزاي سود الوجوه هذا حديث أخرجه أحمد وأبو داول وابن ماجه بسند صحيح من رواية البراي بن عزب وهنشوف الحديث بطوله حتى يجيسه منه مدى البصر سود الوجوه هم دول النزعب بقى يبقى وصفهم سود الوجوه طب وجاين سود الوجوه ليه أخريته يرى آخرته في وجوههم أو الله اذكر للشيخ كشك الله ارحمه هذا الرجل اي رحمه الله كان استاذا في الكلام فما الله راح سأله قال له يا شيخ هو ليه القساوسة بيلبسوا الزنير اللي على دماغهم ضبطة ايه دي سودة وانتوا ليه بتلبسوها طياش بيك بيضة كده قال له يا ابن كل يحمل اخرته على رأسه ف... فايا كده اللي بيموت الله يرى آخرته في في وجوه الملائكه اللي يلو فالكاف سيرى وجوها الايه سوداء اخرته السودا اخرته السود ولذلك بقى هينتزع روحه هقول لك النبي ينتزعها ازاي بقى ولك الموت قاعد ليتناولها بس ياخذها ويصعد بها فهؤلاء سموا بالنازعات ليه قال ان الكافر حينما يراهم تتفرق روحه في جسده مش عايزه تطلع ولذلك عبد الله مسعود بقى يقول فينزعونها من تحت كل شعره وكل ظفر وكل اصل قدم فتغرق وينزعونها فتغرق وينزعوا لها في الحاصل تطلع الروح تجري تفرق في الجسد مش عايزه تطلع مش عايزه تطلع وذلك الملائكة يضربون وجوههم وإيه وإذ برامي أخرجوا أنفسكم ما تحاولش هتطلع هتطلع يبقى الروح مش عايزه ايه تطلع فلا يحصل إيه لا يحصل خلاص بتتفرق فعشان يطلعها بيعمل إيه بينتزع لانها تتشبث بالجسد فينتزعها. شوف بقى النبي هياصف القضية ازاي شوف النبي هياصفها ازاي نزل اليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح المسوح كما يقول علماء اللغة كفن من الشعر الشائك ناس الله السلام ولذلك قبل ما يموت بقى يقول لك حرير يحط اللفوف حرير واللفوف مش عارف ايه انسى الكلام ده خالص انسى الكلام ده خالص وعشان كده قلت لك ان كل من يموت له جنازتان جنازه للبدن وجنازه للروح جنازه البدن للبشر وجنازه الروح للملائكه فالملائكه لازدين معهم كده في الجنه هم بقى حطوا الجثث في حرير وحطوه في كتان وحطوه زي ما هو له المسوح كافاً كالإبر من الشعر الشائد ما مسوح حتى يجلس منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول أيها النفس الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله وسخط بشوف الهول لا يعينه عند المبأ مش مش لما يبعث بس ويقول يا ليتني كنت تراب لا ده من عند الموت شوف اللي بيشوفه اللي بيسمعه فيرى وجوها سوداء ويسمع من ملك الموت هذا اخروجي الى غضب من الله وصخب شوف نبوله فتتفرق روحه في جسده مش عايزه تطلع شوف الحديث ازاي بقى بيكمل الايه وصرح صرح جميل فينتزعها شوف اللي بيحصل فينتزعها اه دي بقى والايه والنازعات فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول هات حته صوف باللهب ماي ده يسمى عند العرب الصوف الملبد الصوف الليه الملبد وذلك صوف لما يلبد يتقل ويصعب التعامل معه فالصوف الملبد هذا اذا ما وضعته في سفود سفود زي هلب المركب حديده لها جوانب اسنان يعني فانت تحط القطعه المبلله من الصوف دي. الصوف المبلول في السفود وتقطعها تعديها كده إيه اللي يحصل الصوف عندك ملبد لو قطعت قماش باليه سهل اللي هي ها تتخرق وتعدي لكن لما يبقى صوف يبقى تقيل ومبلل يعني كمان ايه ملبد, ملبد وتحاول بقى تقطعها في في في السفود ده في السن الحديد ده اللي يحصل تجد معاناه وشده ولا بد وان يتمزق الصوف هكذا تخرج روح الجاس الكافر من جسده كما ينتزع السفود من الصوف اللي المبلول والعياذ بالله عشان كده في الحاله دي سميت الملائكه التي تنتزع هذه الروح بالنازعات بالنازعات والعياذ بالله بالنازعات في اللي بيحصل ولذلك قالوا ان والنازعات هذه بقى وصفها ليه اخراج لغه الكافر فيها شده وفيها نزع قوه زي محتاج لقوه زي اللي الرامي اللي بيشد في القصه وانت بتشد روحه كده تخرجها بقوة وشدة ومعالاة مين اللي بيشعر بالمعالاة دي هو مش اللي بيقطع ويشد ده هو اللي بيتمزق ويرى هذه الشدة عند خروج روحه وعند خروج نفسه نفسه عشان كده سموا بالنزاعات على عكس ما نرى المؤمن ولذلك بقى لما نعود إلى هذا الحديث نمسك به من أوله اللي بيفصر النازع والآية دي ولا يحصل ويفصر بقى المؤمن وده حيسهر علينا فهم اللي جاي بعد كده والسابحات سابحة هتشوفها تعال اسمع النبي يا بيقول لك في الحديد ده لنه وخير معين لفهم هذه الآيات الوردة في بداية سورة الناجعات الحديث كما قلت حديث طويل وأطول الألفاظ ما جاء به أحمد في مسنادي وهو عند أبي داود وابن ماجه كما قلت وهو حديث صحيح على شرط الشيخين يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأجمعين خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد وصل قبر ولسه اللحد مخلص تعرفين زمان كان فيه اللحد والشق والافضل اللحد الشق تحفر وحط وردم وبتجعل رجله للقبلة بعشت لما يقعد يبقى وجهه لها ده الشق واللحت لو بيجي تحفر بالطول كده وبعدين تروح داخل لحد اليمين كده عامل زي صندوق ويوضع فيه الميت متوجها بوجهه للقبلة وبعدين يضع شيء من اللبن وبعدين يدفع ده اسم اللحط عامل زي الستة المقلوبة شايفة كده ده اسم ايه اللحط وده الافضل للميت ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف هنعمل شاق ولا لحط فكان الحسم الجميل انهم ارسلوا الى لاحد وشاق ده له ناس وده له ناس وقالوا ايهما ياتي اولا فهذه اراده الله فجاء اللاحد فجاء اللاحد والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون بالاحد لكن طبعا اللاحد لا يصلح مع كل ارض يعني ما ينفعش في الاراضي الترابيه ليه لان كل ما تيجي تعمل شق في بطن الارض اللي فوق هيقع فده لا يصلح الا مع الاراضي الصحراويه زي البقيع زي البقية وعشان كده افضل الاشياء ان احنا نختار المقابل في المناطق الايه الصحراويه حتى نحقق فيها اللحد فاذا لم يتحقق فلنا الشق خلاص ما في إشكال فهم كانوا يتفيلوا في البقيع وانتوا عارفين البقيع خلاص فيه لحد فيقول فانتهينا الى القبر ولما يلحق يعني لسه اللحد ما ايه لسه بخلص يقول فجلس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان على رؤوسنا الطير ما فيش بقى وحده مش عارف ايه تتفين انت فيه ده جاه صمت من الأمور التي يستحب فيها عند ثلاث أولى الجنازة ذلك يستحب عند الجنازة وعند الجهاد وعند سماع القرآن فعند الجنازة خلاص كن فكأن على رؤوسنا الطيب صمتا وسكونا موت يا ابني وإن من لم يأكل له الموت واعظة فليس له واعظ يبقى كأن على رؤوسنا الطائرة لما يبقى فيه يطير وقف على راسك وخايف انه يطير تعمل ايه نرش حتى تعمل كده تخاف انه هو يطير بالظبط كده كأن على رؤوسنا الطائرة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض به في الأرض خببه في الأرض ثم التفت إلينا وقال ودي سنة تعلم ان الموعظة تكون فين عند القبر عند القبر مش نروح هناك وحدون ولا أعرف فيه على قرآن ولا أي في حاجة وأخذ لبرطانتين وسريكتين وربع جنيه من دا وخمسين إرشي من دا وقلصة وفيش قراءة قرآن عند المقام لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذه من المبتدعات المصائب اللي احنا واقعين فيها ويطلع عليه وقال فاتح على الماء يا رجل فاتح عليك ربنا ياخذك فاتح إيه لها الماء فاتح إيه لها الماء فالتفت إلينا وقال اسمع بقى ان العبد المؤمن لاسال الله ان نكون كذلك اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره يعني لسه ما ماتش دي حاله الاحتضار اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس هذه باب يقول اخرتك باخرته هي بيضه حتى يجلسوا منه مد البصر معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة معهم كفن منين؟ من الجنه مش من عند شكوليل ولا عمرو فاندي من الجنه وذلك في الدنيا بقى يعني كفنوه في ثياب باليه في خرق في كذا في كذا وحنوط من حنوط الجنة الحنوط الطيب يبقى جايبين للروح من الجنه وطيب من الجنه من الجنة تأهوبا الروح زي ما في جنازة البذل ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول أيتها الروح الطيبة وفي لفظ النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان شف ايه إيه ايه يا ابن الجزاء من جنس العام وجوه طيبه تبشر باخرته وشوف الكلام الطيب ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان تفرح او ما ترفرف وتجري كذا الا شوف الف تخرج السلام كما تسيل القطره من في السقاء اربه وعايز تطلع منها حبه ماء تطلع ازاي في صعوبه في صعوبه ريكه روح المؤمن تبقى كده ما هي كده سهله عزة تجري رايحه الخير ايه رايح الخير يبقى كما تسيل القطره من فيله السقاء فاذا خرجت اخذها ملك الموت فاذا اخذها لم يدعها هؤلاء هؤلاء الملائكه في يده طرفه عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحضور، ثم يصعدوا بها إلى السماء الدنيا، أول سماء، فيقول الملائكة اللي في السماء الدنيا دول لمن هذه الريح الطيبة؟ الحلوه دي بتاع ميه؟ فيقولون هي لفلان ابن فلان. ويسمو له بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيشيع من كل سماء ملائكتها. إبه هو بيشيع في الأرض، وبوشيع دجسده، وروحه بتشيع في السماء. حتى إذا ما وصل إلى السماء السابعة، قال الله سبحانه وتعالى، اجعلوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيد روحه إلى جسده في الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم في اللحظة دي بالضبط بنكون إحنا أفلنا على الجسد باب القبر اللحظة دي بالضبط اللي اللحظة بقى اللي قال فيها يبقى استغفروا لأخيكم فإنه الآلة يسأل وإنه لا يسمع قراءه عليكم بل يسمع في اللحظه دي اعيد روحه الى جسده بس عاده الروح للجسد فياتيه الملكان ما فيش بقى ايه قران يا اخويا في استغفار لاخيك فانه الاله يسال خير ما تقدمه للميت انك استغفر له خير ما تقدمه للميت انك استغفر له استغفرت له دي كانك أسقط حقه في رقبتك يعني افرض نتكلم عليك كلمه قال عليك مش عارف إيه كذا, كذا كذا أما تقول اللهم مغفر لا نزلت له عن حقك خلاص. تخيل بقى لما يكون الموجودين متنزلين له هو احوج ما يكون إلى هذا لكن ما فائدة أن تقرأ عليه القرآن كله الناس يجب تفهم ليه النبي قال ده هنا وليه النبي ده قال لا فأنت أنا هتقول حاجة حلوة النبي ما كانتش عارفها مثلاً. ولا كان عارفها وخباها علينا فيأتيه الملكان فيقعده فيسألاه من ربك فيقول الله ما دينك فيقول الاسلام ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له من اين علمت علمت منين ان هو رسول الله فيقول قرات القران فامنت به وصدقته خذ بالك من القران خذ بالك من القران قرات القران فامنت به وصدقت فينادي من قبل الله ان صدق عبدي ففرشوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجل فيجد من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد بصره ثم ياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الرائحه فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول له أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة أما هي دي المقدمات وما للجنة وريحها وطبها وما تبقى عامله إزاي فعايز اليوم تقوم علشان إيه ها؟ شوف الجنة بقى واللي فيها يتعجلها رب أقم الساعة رب أقم الساعة رب أقل السلام ذا المؤمن ها؟ وأما العبد الفاجر الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح عرفنا يعني إبا كفى من الشعر الشعر حتى يجلس منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول ايتها النفس الخبيثة اخرجي إلى صخة من الله وغضب فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فإذا ما أخذها لم يدع هؤلاء الملائكة في يده طرفه عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح فإذا صعدوا بها واستفتحوا لسه عند أول سفر لا يفتح لهم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثم يقول الله سبحانه وتعالى جعلوا كتابه في سجين في باطن الأرض ثم تلقى روحه وتطرح طرح وقرا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطي او تهوي به الريح في مكان صحيح ثم ياتيه الملكان فيوقعدا تكون جلاذه جسد المعفن انتهت وتحط في القبر عادة روح الجسد فيوقعدا ما ربك ها, ها لا ادري ما دينك ها, ها لا ادري ما رسولك ها ها لا أدل فيلادي من قبل أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيجد من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف ضلوعه ثم يأتيه رجل خبيث الوجه خبيث الثياب في لفظ منتن الثياب منتن الرائحة فيقول له من انت فوجهك الوجه الذي ياتي بالشر فيقول له انا عملك الطالح فيقول رب لا تقم الساعه رب لا تقم الساعه اذا قضيه قبض الارواح تختلف باختلاف المي هنا والنازعات غرق فالغرق كما قالوا شد بقوه فهذه الملائكة تنزع وتغرق شد بقوة من كل جوانب الجسد من كل جوانب الجسد وبعض اهل العلم قالوا النزعات غارقة أي تنزع روح الكافر ثم تغرقها في النار نسأل الله لنا ولكم السلام طيب دول النزعات وشباه هذا هو الهاوي الذي سيلاقيه الكافر عشان ما تفتكرش يا له كنت طرابة دي عند البعث لا ده لسه في مصيبه عند عند الموت هيلاقيها ويعاينها طيب دا مع المؤمن اه دا مع الكافر اه هل هتكون العمليه مع المؤمن وبقيه الايات بتقول لنا ايه ده لو انت عايز تعرفه هشوفك يوم الاربعاء القادم يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك